الحمد لله على نعمه التي لا تحصى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الآخرة والعهود وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله النبي المصطفى والعبد المجتبى اللهم صلِّ وسلِّم و... اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والتقى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 والحفاظ على طاعته سرا وجهرا وان الواجب على المسلم في هذه الحياه ان يحقق الغايه من وجوده في جهله كله بالاستقامه على توحيد الله جل وعلا وتقواه وعلى طاعه مولاه فالحياه كلها غايتها العظمى التزام الاوامر الالهيه وتحقيق العبوديه له سبحانه على حد قول الله جاء اتل والا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين وقوله جل والا وعبد ربك حتى ياتيك اليقين ورسولنا صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل احيانه فيا معاشر المسلمين لينوفق المسلم على استثمار وقته في رمضان بالمسارعه الى الخيرات والتقرب بسائر المستحبات فعليه ان يحمد الله جل وعلا على ذلك وان يجتهد في همه كله بأنواع الطاعات حسب الاستطاعه وفق الممكنات فرسولنا صلى الله عليه وسلم يقول احب الاعمال الى الله ادومها وان قل متفق عليه وسبل الخيرات وطرق كسب الحسنات في شريعه السماحه واليسر والرحمه والفضل كثيره متنوعه في الاقوال والافعال اخوه الاسلام الشان الاعظم ان يستقيم العبد على فعل الواجبات والبعد عن السيئات والمنهيات والقبائح فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول قل امنت بالله ثم استقم عباد الله حافظوا على حسناتكم واحذروا من تكدير ما انعم به الله عليكم فالمفلس الحقيقي في الاصطلاح الشرعي كما دلت عليه النصوص هو من يبني حسنات عظام ثم يهدم ذلك باطلاق جوارحه في ظلم الخلق والتعدي عليهم بالمقال والفعال بالمقال والفعال وفي ختام رمضان معاشر المسلمين وفي ختام رمضان وفرش المسلمين باتمام الصيام والقيام وبعد التوفيق لاكمال تلاوه كلام الحكيم العلام يفاجئ اهل الاسلام بثلاثه تفجيرات اجراميه دمويه وحوادث ارهابيه في بلاد الحرم جمعت من القبائح اعظمها ومن الجرائم اشنعها ومن الكبائر اعظمها من فئه انحرفت عن تعاليم الوحيين وخرجت عن جماعه المسلمين واحدثت في بلاد الاسلام ما جر الفساد الكبير والشر المستطير الذي لا يفرح به الا اعداء الدين الا يخشى اولئك من الجبار جل وعلا الا يتقون العزيز الغفار اين هم حينما يسالهم ربهم عن سفك دماء المأصومين ما موقفهم من خالقهم وهم يسعون فسادا فسادا عليضا بترويع الامنين العابدين المصلين بقتل الابرياء الصائمين لا سيما بجوار مسجد رسوله الامين وفي شهر عظيم والناس والناس في قيام خاضعين لرب العالمين الا فيا شباب الاسلام الا فيا شباب الاسلام قفوا وقفه تامل وتفكر وخذوا العبره من الاواقب الوخيمه التي تجرها افكار من حاد عن جماعه المسلمين واستحل دماء العابدين الصائمين القائمين العاكفين لربهم ساجدين خاضعين يا من زل به الفكر عن الصواب واختل به الطريق عن المنهج الحق تب الى ربك جل وعلا قبل ان تلاقيه عد الى سبيل المؤمنين كما امرك بذلك ربك وامرك به رسولك صلى الله عليه وسلم عد الى دائره جماعه المسلمين فقد حذرتك نصوص الشريعه من الشذوذ ونهتك عن الفرقه ومجانبه الجماعه فاعظم وسيله في تاريخ امه الاسلام اعظم وسيله لشياطين الجن والانس لافساد العقول واخراجها عن الهدى المستقيم اعظم ذلك البعد عن جماعة المصلين وهدي العابدين وسبيل المؤمنين ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين وما ارشدنا القران والسنه الا الى ما يصلح به اوضاعنا وحينما نبتعد عن ذلك يحصل الفساد العريض اعلموا ان يا شباب الاسلام يا شباب الاسلام ان اعظم من ان اعظم سلاح ينهجه اداء الاسلام ينهجه اداء محمد صلى الله عليه وسلم لهتك سياج الدين ولمحاربه مجتمعات المسلمين اعظم سلاح هو تغيير عوامل التفرقه واخراج الشباب عن جماعه المسلمين بحجج ظاهرها الرحمه وباطنها العذاب بحجه نصره الدين وخدمه قضاياه وذلك لا يكون منهم إلا حينما يبعدون الشباب عن العلماء الربانيين والفقهاء المحققين والأئمة المصلحين ومن قرأ التاريخ استبان له ذلك جليا واضحا فلم يقف في سبيل الامه المحمديه لخدمه دينها ولنشر رساله ربها كمثل فتنه الشذوذ عن الجماعه المسلمه التي عليها اهل الاسلام قاطبه اذ بمثل هذه الفتن لا يخدم دين ولا يمكن ان يخدم ولا تقام دنيا صالحه بل ان الشذوذ عن جماعه المسلمين جر على الاسلام والمسلمين فسادا عظيما على الامه المحمديه وشرا مستطيرا لا يستطيع لسان بليغ ان يحصره في موضع مثل هذا يا اهل هذه البلاد ان بلادكم مستهدفه في خدمتها للحرمين وفيما انعم الله به عليها من نعم متعدده فاتحدوا على الخير احذروا الانقسامات بشتى اشكالها تحرسوا من احابيل الاعداء وشراك المتربصين الذين يبغون لكم ولمجتمعاتكم ولاجيالكم الفناء والهلاك والدمار ان وسائل الاعلام عليها تصحيح مسارها وان تكون موجهه لاستقرار المجتمعات وحفظ الاجيال وان على جميع المسلمين ان يحذروا من سلاح فتاك جراحه نازفه وسلا انه سلاح الاشاعات المغرضه والاكاذيب المرجفه على أهل, على, على, أهل على اهل بلاد الحرمين ان يتلاحموا مع قادتهم وان ينهلوا من علمائهم الربانيين المشهود لهم بالعلم والديانه والورع والحكمه والتجربه عليهم على الجميع ان يغلبوا المصالح العامه على الخاصه وان يتفانوا في خدمه بلادهم بصدق واخلاص ابتغاء المجد وابتغاء الاجر والمثوبه فهي بلاد الحرمين التي تخدم الدين وتخدم المسلمين جميعا عليهم ان يجتهدوا في ذلك منطلقين من توجهات دينهم ومقاصد شريعتهم وعلى الاسر ان تراعي شبابها وان يتفقدوا احوالهم وان ينظروا في اوضاعهم وان يلحظوهم في توجهاتهم مع الابتهال لله جل وعلا ان يحفظ اولادهم من, من كل فتنه ومحنه وفكر ضال فالدعاء من الوالدين اعظم اسباب الصلاح يا علماء الامه ليكن الاهتمام بقضايا الامه مراعا فيه الحكمه والكياسه والاجاده لمراعاه المالات ولنحذر من اي خطاب او فتوى يمكن ان يفهمها الشباب على غير موضعها او ان يحملوها على غير محاملها الصحيحه وهذا لا يمكن الا بمرااه المقاصد الشرعيه التي بينها علماء الاسلام مع اجاده للدرايه الفقه الفقهيه السديده التي تسير بالشباب إلى الحكمة الى الحكمه والتروي والرفق والتاني وفي الاخير كلمه شكر لرجال الامن في بلادنا ورائيها الاول فهم في سنام الحزم والحسم والمراقبه لخدمه المسلمين والحفاظ على امنهم بعد الله جل وعلا فجزاهم الله خير الجزاء وحفظهم من كل سوء وتقبل الله موتاهم بالشهداء الشهداء وشف الله كل مريض مصاب اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم احمد ربي واشكره ايها المسلمون من فضل الله جل وعلا على الأمة ما شرعه لهم من افعال الطاعات المستمره التي تكسبهم عظيم الحسنات فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان واتبعه ستا من شوال فكانما صام الدهر كله رواه مسلم ولا يجوز في اظهر القولين من قولي اهل العلم ان يقدم من عليه قضاء واجب صوم مستحب, مستحب فذلك مخالف للقواعد الشرعيه والنصوص الصحيحه وكونوا عباد الله مستلهمين من شهر رمضان ما يحدوكم الى عظيم الفضائل وجمائل الاخلاق متصفين بالجود بانواعه دوما وبالفضل والاحسان والرحمه سرا وجهرا فالامه المحمديه امه يجب ان تعيش في العالم بالاخلاق الفضلى والمحاسن العظمى فهذه من انبل مقاصد ديننا وأعظم اهداف شريعه ربنا من فرض الفرائض وايجاب الواجبات ثم ان افضل الاعمال الصلاه والسلام على النبي الكريم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم عز الاسلام والمسلمين اللهم احفظ المسلمين في كل مكان اللهم احفظ المسلمين في كل مكان اللهم احفظ المسلمين في كل مكان اللهم, احفظ كل مكان اللهم احفظهم بحفظك وكلهم برعايتك وإنايتك اللهم فرج همومهم ونفس كروب كروباتهم اللهم عليك بأعداء الاسلام اللهم عليك بأعداء المسلمين اللهم افشل مخططاتهم ومكرهم يا ذا الجلال والاكرام اللهم افشل مخططاتهم ومكرهم يا عزيز يا حكيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم وفق ولي امرنا لما تحب وترضاه يا ذا الجلال والاكرام اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكروه وجميع بلاد المسلمين اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكروه وجميع بلاد المسلمين يا ذا الجلال والاكرام اللهم احفظ رجال امننا اللهم احفظ رجال امننا اللهم قوهم وسددهم وايدهم يا حي يا قيوم اللهم احفظ الحجاج والمؤتمنين اللهم احفظ الحجاج والمؤتمنين اللهم احفظ الحجاج والمؤتمنين يا ذا الجلال والاكرام وردهم إلى بلادهم سالمين غانمين يا حي يا قيوم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعلنا ممن قبل تصيامهم وقيامهم وغفرت ذنوبهم يا حي يا قيوم اللهم هيئ للمسلمين أمرًا رشيدًا اللهم هيئ لجميع المسلمين أمرًا رشيدًا تصلح به أحوالهم يا حي يا قيوم وآخر دعوان وعن أن الحمد لله رب العالمين